ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضرين قال فذ ما أقويتني لأقدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتيان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 ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه السجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من ثوآتهما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 مَا لَكَ وَالسَّدْرَةِ فَمَا لَهُمَا شَؤَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَصْفِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَىٰ مُلَاهُ مَارَبُّهُمَا أَلَمْ أَهْدِكُمَا عَنِ تلكما ٱلشَّجَرَةِ وَكُلُكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخافرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 شيطان كما خرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سؤاتهما إنه يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشيطان أولياء فَعَلُوهُ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَبَ لَنَا عَلَيْهَا أَبَاءُنا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم متخذو الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسجفوا قل من حر ومذينك الله التي أخرج لعباده والطيبات من اللذق قل هي للذين آمنوا في الحياة في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Nem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 وَعَلَىٰ وَسَهِدُوا عَلَىٰ أَفْطِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ هُلَمَا أُمَّةٌ لَعَلَىٰ أفتها حتى إذا دارقوا فيها جميعاً قالت أصرحو لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم فآتهم عذابا لَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَايَ وَلَا يَدُخِلُونَ الْجَنَّ لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَايَ وَلَا يَدُخِلُونَ الْجَنَّ تَحْتَ يَلِدَ الْجَمَلُ في من الخياط، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مما يدعو، ومن فوقهم غواص، وكذلك نجز الظالمين، والذين آمَن عملوا الصالحات لا مكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونذعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا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 لكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذل بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن تبيل الله ويبغونها عوجا كافرون وبينهما حجاب على الاعراش رجال يعرفون كلا بما هم ونادوا أصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فَأَبَىٰ صَاحِبُهُمْ فِي الْقَائِرَةِ أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ القوم الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ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 لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم الدنيا فاليوم ننتاهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو من ما رزككم الله, الله قال إن الله حرمهما على الكافرين الذين تأخذ ذنهم له وولعب الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جلناهم بكتاب فصلناه على علمه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 يبسي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مثخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعون إنه لا يحب المعتدين ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحكمين وهو الذي بشر بين يدي رحمتي حتى إذا قلت سحب في قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلناه من الماء فأخرجنا به من كل السمر نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قبس لا يخرج إلا نكبا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عهد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون.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 أبلغكم رسالات ربي وأذلكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وذادكم في الخلق بثطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أدئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم مر ربكم مرتسو وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أمتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ف. انتظروا فانتظروا إني ما كن من المنتظرين فأمجد لهم الذي لمعه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تموذ أخاهن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 يَأْقُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْا أَكْن فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْا أَكْن فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا آلَ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُخْتِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَتَكَبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ تُضَعِّفُونِ مَنْ أَمَلَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين اتكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 جَاءَ وأهله إلا بِالْحَقِّ كانت من ۖ قَالُوا عليهم مُوسَىٰ إِنَّا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ قال يا قوم يَا الله ما لكم غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميذان ولا تبختوا الناس أشياءهم ولا تفدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذقروا إذ قنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طاوائفة الذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخافرين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آث على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضلال إلى علهم يضلون ثم بدلا ما كانت سيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مس هذا نضلّا وَإِذَا أَخَذْنَاهُمْ فَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَفَرُوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأثنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأثنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونبع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إنسان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم و جاء السحرة في العون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنوا نا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدره وتوفل مسلمين وقال الملأ من قوم في العون تذر موتا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال فنقتل أبناءهم ونتحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن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 وَلَمَّا رَأْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِى الْعَوْنِ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزَ الَّذَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إلها كَمَا لَهُمْ آلهة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 فَلِفِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كُنْسُو الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِرْضُكُ النَّعِيمُ وَوَجْهُهُ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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَهُ وَقَرَوَ مُوسَى قَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَتُ بَحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء ما وعظته وتفصيل لكل شيء تخذها بقوة فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار فَأَلْقَىٰ عن فِيهَا عِنَايَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سبيل الغي يتخذوه سَبِيلًا الْغَيِّ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا ۚ جَاءَ تَذَلَّهُ الْخُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَدِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه قال ابن أم إنسان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعباء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأقي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذي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 لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى وَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ واختار موسى قومه 70 رجلا لمقاتلنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وان يا بِمَا بما فعل السفهاء منا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 فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وفعت كل شيء فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ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 ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَبِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه عشرة عينا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 وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا عَقِلَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ تَلَزِيزُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الثبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِرُوا بِهِ أَلْجَئَنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عن وما نهو عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يتومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون فيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 خذوا ما آتيناكم بقوة مَا ما فيه لعلكم وَإِذْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألثت بربكم قالوا بلى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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو سئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 ولقد ذرَّنَ لجهنم كثيراً من الجن، وَالإنسِ لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، وَلَهُمْ أعينٌ لا يبصرون بها، وَلَهُمْ آذانٌ لا يسمعون بها.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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير وَمِينَ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَوَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْسَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهَا فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا طَالِحَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا طَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُسْلِكُونَ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 ثواب عليكم أدعوتهم أم أت صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أم سالكم فدعوه فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمسون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعيل يبصرون بها أم لهم آذال يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 فَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْعِفْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ التَّوَّأُوا إِذَا بَسَّهُمْ طَوَّافُوا فِي مِنَ الْشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ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 واذْكُرْ لَذَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ